بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الحمد لله الحي الذي لا يموت والانس والجن يموتون والصلاة والسلام على خير الأنام سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض مؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع بجدة تنعي للأمة الإسلامية وفات علم من أعلامها فضيلة الشيخ العلام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا والمسلمين الصبر والسلوان وأن يجرنا في مصيبتنا ويخذف لنا خيرا منها فوداعا العثيمين وفيت الامال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر كذا فليجر الخطر وليفتح الأمر فليس لعين لم يفض ماءها عذر ودا العثيمين الشمس الكون قد منيت بخس أم البدر المنير علىه غيم أم الشيخ الجليل قضى لنحب فغيب في السرى علم وحلم وليس فراطنا للشيخ سهلا ولكن نلفنا للخلق حتم فموت الشيخ نقصان ورجع يحل بنا وللإسلام سلم وداعا العثيمين لم يتمالك ذلك الشاب عند سماع اسم الإمام إلا أن أقبل عليه لسنا وتقبيلا والدمع ينهال من على عينيه فشابكت الدموع في الدموع خرست الألسنة لم تبق إلا لغة الدموع أخذ يعانق الشيخ وينهال على يديه وعلى جبهته وعلى وجهه تقبيلا ولسنا وداعا العثيم إنه إمام جبل في العلم والورع والزهر وداعا العثيمين. كان رحمه الله تعالى متواضعا يستوقفه الصبية الصغار في طريقه إلى بيته وربما كانت ايديهم مضمخة ببعض الوحي والتراب فيستوقفونه فيقف رحمه الله تعالى فاذا ما طلب منه احدهم ان يدلو حتى يقبل على جبهته دنا رحمه الله تعالى حتى ينال هذا الصبي الصغير ما اراد ويا قاصدا من البيت الحرام <تصفيق> يا كذا تتجه في رمضان الى تركيه فانك لن تجد الشيخ فقد مات الشيخ وجاعا العثيمين ويا ايها الذين يضربون اباط الابن واكباد السيارات لا تقطعوا الطريق فقد مات الشيخ وجاعا العثيمين قال الشيخ ببراءته المعتاده هل يسقط كل الشعر قيل له نعم قال حتى شعر اللحيه قيل له نعم قال لا الله إلا في لا الله الا بنعتي فلقيه بالوداع وداع وداع وداع وداعا وداع وداع العسيل ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن على فراقك يا شيخنا لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فانا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله رفع بالعلم اقواما ووضع بالجهل آخرين الحمد لله من أخص وأعظم أسمائه العليم علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا فالعلم قال أنا احرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بعرفا فأومأ العلم إيماءً وقال له بأين الرحمن في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله اشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله جل وعلا به الغمه تركن على المحجه البيضاء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 فضل الله سبحانه وتعالى العلم على سائر الأمور وكان رفع الجهل عن الأمة من أوليات ما نزل به الوحي فانبجس السراج المنير والوحي المستقيم عن أول آية تهبط على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بقول الحق جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومن ذلك أيها الاخوه أخذت الأمة على عاتقها معرفة حملة العلم ومعرفة قدرهم والاجلال لهم فان العلماء هم ورثة الانبياء وقرة اعين الاولياء هم اركان الشريعه وامناء الله في خلقه هم سراج العباد ومنار البلاد ائمه الهدى ومصابيح الدجى واهل الرحمه والرضا بهم يقتدى ويهتدى ويحتذى كم من جاهل علموه وتائه عن فراط الرشد أرشدوه وحائر عن سبيل الله بطروه وعلموه بقاوهم في الأرض نعمة وذهابهم عذاب ونقمه ما أحسن أثرهم وما أجمل ذكرهم رفعهم الله بالعلم وزينهم بالحلم قال الحق جل ثناؤه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات أشهدهم الله سبحانه وتعالى على أكبر حقيقة أقام لأجلها الخلق ونصب لها الميزان وقامت سوق الجنة والنار أقامهم وأشهدهم على حقيقة التوحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقصة وفي الأثر إنما مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فاذا انطمست النجوم اوشك ان تضل الهدى وما الفقر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاؤه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداؤه ففز بعلم تعيش حيا به ابدا الناس موتى واهل العلم احياء في الخبر ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير وقال مره صلى الله عليه وسلم لاصحابه فضل العالم على العابد كفضلي على ابناكم ومره قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب لأن العلماء هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر كأنك شمس والنجوم كواكب. اذا اقبلت لم يبد منهن كوكب قال شيخ الاسلام احمد ابن تيميه رحمه الله تعالى فيجب على المسلمين بعد موالاه الله وموالاه رسوله وموالاه المؤمنين كما نطق به القران وخصوصا العلماء الذين هم ورثه الانبياء أورد ابو نعيم في الحليه عن كميل بن زياد رحمه الله قال أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبانه فلما أضحرنا جلس ثم تنفس وقال يا ثميل بن زياد إن القلوب أوعية فخيرها اوعاها احفظ عني ما أقوله لك الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وسيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزدو بالإنفاق والمال تنقصه النفقة ومحبة العلم دين يدال به العلم يكسب العالم طاعة في حياته وجميل احدوثه بعد وفاته وصنيعه المال تزول بزواله مات قزال الاموال وهم احياء والعلماء باقون ما بقي الدهر اعيانهم مفقوده وامثالهم في القلوب موجوده اخوه الايمان من اعظم المصائب واكبر الرزايا والنكبات موت العلماء لعمرك من الرزيه فقد مال ولا شاتٌ تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فلسٍ يموت بموته خلف كثير ذلك قول الحق جلناؤه اولم يروا أننا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمطرف كالأرض تحيا إذا من غيث حل بها وإن ابى حل في أكنافها السلف نعم إذا مات العالم إخوتا عنه الكتب إذا مات العلم لم تغن مجالس شهر رمضان ولا الشرح الممتع ولا المنهج لمريد العمرة والحج على أبي الدر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشخص بصره إلى السماء ثم قال هذا أواله أن يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء قال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدتك من فقهاء أهل المدينة هذه الثورات والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ ماذا تغني عنهم؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبطي عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ايها الاخوه من الرزء الكبير ومن عظائم المصائب التي تمنى بها امتنا فقد ائمه الهدى ومصابيح الدجى الذين يستنار بفتاواهم ويستضاء باقوالهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يزال عالم يموت واثر للحق يدرس حتى يكسر اهل الجهل وقد ذهب اهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق سئل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس قال إذا هلك, علماؤهم إذا هلك علماؤهم وفي قول الحق جل جلاله فما بكت عليهم السماء والأرض قيل لابن عباس وهل تبكي السماء على أحد قال نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء فقده فذكى عليه وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله تعالى فيها بكت عليه إن العالم إذا مات بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وقد أفلح المستغفرون الحمد لله على إنعامه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشانه وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه أما بعد انا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى كل نفس ذائقة الموت حتم لازم وقضاء مبرم سنة ماضية وعادة باقية كل من عليها فان انك ميت وانهم ميتون حكم المنيه في البريه جاري ما هذه الدنيا بدار قرار بين يرى الانسان فيها مخبرا فاذا به خبر من الاخبار من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد ايها الاخوه المباركون في يوم الاربعاء الماضي او قبله ان شئت فقل حصل خسوف كلنا هرع الى المساجد وإلى المصليات لكن بعده حدث خسوف عظيم في الكون لأن الخسوف الأول قد انجلى وأما الخسوف الثاني فإنه ينجلي ابدا في يوم الأربعاء الماضي منيت الأمة بمصيبة كبيرة وخطب جلل توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر فليس لعين لم يفض ماءها عذر أشمس الكون قد منيت بخسف أم البدر المنير علىه غيم أم الشيخ الجليل قضى لنحف فغيب في الصراع علم وحلم وليس فراقنا للشيخ سهلا ولكن نلفنا للخلق حتم فموت الشيخ نقصان ورزء يحل بنا وللإسلام تلموت رحل عن عالمنا أيها الاخوه عالم جليل وعالم من العلم كبير إمام للسنة وقامع للبدعة الصبر أجمل والرضا لك أفضل فالكل يفنى عاجل ومؤجل ما لابن آدم غير ما كتبت له أي ذي القضاء حقيقة لا تهمل العين تبكي والفؤاد هوابه به نحو الكآبة رزء أخطر. ايها الاخوه توفي الامام الجليل والعلم الفذ العلامه الكبير شيخ زمانه وفريد عصره شمس زمانه ابو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي المولود في مدينه عنيزه بمحافظه القصيم في السابع والعشرين من رمضان عام سبعةٍ وأربعين وثلاثمائةٍ وألفٍ للهجرة المباركة ولست أحتاج إلى هذا التعريف فالإمام عالم لا يجهله إلا جاهل انتشرت فتاواه وعلمه في الأفطاع والوقاع إنه في إحدى المراس التي قدم فيها الإمام العلامة شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين إلى موسم الحج قام في الصلاه يعظ الناس ويذكر على عادته وطريقته ويطوف في العشائر والقبائل والأجناس والبلدان فانتهى إلى البعثة القادمة من الجمهوريات التي كانت في الاتحاد السوفيتي فبحث عن مترجم يترجم له فأعياه ذلك حتى جاء شاب موكل بتوعية هذه البعثة يجيد اللغة العربية فأخذ يترجم للشيخ الجليل نصائحه وفتاواه لهؤلاء الناس فلما انتهى قيل له عرف بالشيخ انه الامام محمد بن صالح بن عثيمين لم يتمالك ذلك الشاب عند سماع اسم الامام الا ان اقبل عليه لسنا وتقبيلا والدمع ينهال من على عينيه فشابكت الدموع في الدموع خرست الالسنه لم تبق الا لغه الدموع اخذ يعانق الشيخ وينهال على يديه وعلى جبهته وعلى وجهه تقبيلا ولسنا ثم قال بلهجه لم يعرف منها احد شيئا الا انهم جميع تمتموا انه الشيخ محمد بن عثيمين فاقبل عليه الناس ترى من الذي اخبر الممنوعين من العلم الشرعي ومن قراءه القران الكريم ان في الاقبيه والحشوش والجحور مختفين عن اعين الشيوعيين والمتسلطين من الذي حدثهم عن محمد بن عثيمين وفي ميشيغان في ديترويت كنت في احد المساجد فاذا بهم يحدثوننا ان اليوم المقبل سينقل درس عبر الهاتف لسماحه الامام العلام الشيخ محمد بن عثيمين وأينما ذهبت في ارض الله من بلد ما ان تقول ان هذا الراي هو الذي جلح اليه الشيخ ابن عثيمين والذي رجعه واختاره حتى تتقبله النفوس وحتى ينزل عليها كالماء البارد الذي ينزل على العطش الصديان انه امام جبل في العلم والورع والزهد قرأ القران الكريم واجاد حفظه على جده لامه عبد الرحمن بن سليمان الدامز حتى حفظه واتمه ثم اتجه إلى العلم الشرعي فتعلم الخط والحساب وبعض الآداب قرأ على العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي التوحيد والتفسير والحديث والفقه والأصول والفرائض والمصطلح والنحو والصرف وكان له مكانة عند شيخه رحمه الله تعالى حتى أن والده لما أراد أن ينتقل إلى مدينة الرياض ابى عليه الشيخ بن سعدي وقال ابق محمد عندنا حتى يستفيد عين رحمه الله تعالى بعد ان جلس للتدريس من عام واحد وسبعين وثلاثمئه والف للهجره اتدرون كم يوم يجلس للتدريس ليس عند الشيخ اجازه سبعه ايام يدرس فيها شتى انواع العلوم والمعارف بل حتى الوقت الذي كان يقتطعه رحمه الله تعالى مشيا على الاقدام لا يذهب عليه سدى إنه كان في طريقه من بيته إلى المسجد الجامع يراجع محفوظه من القرآن ويعيك أن تقنعه أن يصعد معك في السيارة اجلالا له وتوقيرا فيأبى وهذا ما حدث لي فإنه في يوم ماطر دعوت الشيخ رحمه الله تعالى أن يصعد إلى السيارة خشيه أن يبلله المطر فأبى رحمه الله تعالى لانه لم يكن ليفرط في شيء من مراجعه محفوظه وكان رحمه الله تعالى في طريق العوده امام كوكبه من طلاب العلم هذا يسال وهذا يستفدي واخر يحاور وثالث يناقش وعشرات من الرسائل هي التي قرات عليه في الطريق كان رحمه الله تعالى متواضعا يستوقفه الصبيه الصغار في طريقه إلى بيته وربما كانت ايديهم مضمخه ببعض الوحل والتراب فيستوقفونه فيقف رحمه الله تعالى فاذا ما طلب منه احدهم ان يدلو حتى يقبل على جبهته جنا رحمه الله تعالى حتى ينال هذا القفل فإنه في يوم ناصر دعوت الشيخ رحمه الله تعالى أن يصعد إلى السيارة خشيه أن يبلله المطر فأبى رحمه الله تعالى لأنه لم يكن ليفرط في شيء من مراجعة محفوظه وكان رحمه الله تعالى في طريق العودة أمام كوكبة من طلاب العلم هذا يسأل وهذا يستفتي وآخر يحاور وثالث يناقش وعشرات من الرسائل هي التي قرأت عليه في الطريق كان رحمه الله تعالى متواضعا يستوقفه الصبية الصغار في طريقه إلى بيته وربما كانت أيديهم مضمخة ببعض الوحل والتراب فيستوقفونه فيقف رحمه الله تعالى فإذا ما طلب منه أحدهم ان يتنو حتى يقبل على جبهته دنا رحمه الله تعالى حتى يلال هذا الصبي الصغير ما أراد إنه رحمه الله تعالى له فضل على كل طالب علم في المنطقة فجزاه الله عنه وعن كل مشرق ومغرب خير ما جزى عالما عن طلبته إنه رحمه الله تعالى لما عاد من رحلته العلاجية قضى أربع عشرة ساعة في الجو منتقلا من الولايات المتحدة إلى المملكة فلما وصل إلى الطائف اتصل بي هاتفيا قيل له إن لي براية من الانترنت فاتصل بي وقال رحمه الله تعالى إذا استطعت أن تعلم الناس في المواقع برقم هاتفنا في الطائف وأننا انتقلنا إلى هنا فافعل حتى لا يحرم الناس من السؤال والبثية وحارس منزله بالطائف يدعى حسن. يقول لم يكن بين وصول الشيخ رحمه الله تعالى إلى الطائف وبين أن رن أول جرس للهاتف للإجابة على الفتية والتعليم إلا ساعة واحدة, إلا ساعة واحدة أما حديثه ووقوفه وسهره في شهر رمضان ووقوفه للعبادة والتعليم فحدث ولا حرج إنه كان يأتي في رمضان منذ ما يزيد على ثلاثين سنه ياتي الى المسجد الحرام فيعلم ويقف امام الوفود ويناصح الطوائف المتنازعين وربما جاءه الرجل الكبير والطفل الصغير بل اتته مره امراه من الجزائر فقالت اريدك يا شيخ على انفراد فافرغ الشيخ من كان في الغرفه الا من يكون معه لئلا تكون خلوه واخذت المراه تحدثه عن الجرائم والامور البشعه في الجزائر والشيخ يسمع لها ثم رفع جامعه هاتف ليتحدث مع الطوائف المتناحره هناك نصيحته بلغت لولاة الامر في كل مكان بل حتى للقاده في العواصم والبنات انه رحمه الله تعالى امام امه وشيخ عالم باجمع ولم يفسده آل العثيمين ولم تفسده مدينه عليزه بل فقده العالم الاسلامي اجمع ويا قاصدا للبيت الحرام اياك ان تتجه في رمضان الى كرسيه فانك لن تجد الشيء ويا ايها الذين يضربون اباط الابل واكباد السيارات رحله الى العلم مع انهم يشقون طريقا طويلا خمسمائة كيلو متر بين المدينه المنوره الى القصيم محفوفه بالمخاطر والجمال كانوا يقطعونها لتلقي العلم ولشرف الرحله والحصول والتلقي عن كابر لا تقطعوا الطريق فقد مات الشيخ يحدثكم عن بشاعه ذلك الطريق عشرات من طلاب الشيخ الذين كفلناهم ووسدناهم التراب بعد ان اصطدموا بالجمال وبغيرها كل ذلك والشيخ لم يسعهم بماله ولم يكن ليسع نصف مليون قاموا يصلون على جثمانه في المسجد الحرام لم يكن ليسعهم بماله ولكنه العلم والفضل ايها الاخوه احاديث الشيخ ومدرسته عظيمه جلت أن تحصرها هذه الخطبه تعرف الشيخ رحمه الله تعالى وهو يشتري من مكان ادوات كهربائيه في هذه المدينه على رجل فأراد أن يتألفه فكان يتصل به ولما بلغه أنه سيتزوج فلما عقد قرانه دفع له الشيخ من حر ماله خمسين ألف ريال مع أن الناظر لذلك الشاب ربما لا يعبأ له فأثر هذا في نفسه وأصبح من رواد المساجد عشرات هم الذين تاثروا بهدي الشيخ وسمته ودله ولما ذهب إلى الولايات المتحدة وعرض عليه العلاج بالكيماوي قال الشيخ ببراءته المعتادة هل يسقط كل الشعر؟ قيل له نعم قال حتى شعر النحية؟ قيل له نعم قال لا ألقى الله الا بلحيته لا ألقى الله إلا بلحيته فلقيه بلحيته أيها الاخوه قال شيخنا رحمه الله تعالى لا يدع ان يصل صلاه الفجر بقيام الليل يصلي من اخر الليل رحمه الله تعالى ولا ياتي الى صلاه الفجر الا ووجهه يستهل ويبرق وصلى بنا صلاه الاستسقاء ذات مره فلم نمطر ثم نودي بالصلاه اخرى فصلى ولم نمطر ثم نودي للصلاه مره ثالثه فخرج الشيخ من بيته والله الذي لا اله الا هو كان وجهه فلقه قمر لا اظن ذلك الا من قيام الليل فلما صعد على درجات المنبر ما انخطب بالناس حتى انهالت الدموع منه رحمه الله رحمه واسعه ثم اخذ يدعو ويدعو ويدعو فلم ننزل من ذلك المصلى الا وقد مطرنا ايها الاخوه سيره الشيخ عظيمه وسيرته كبيره أجل من أن تحفر لكن لا نريد أن نتغنى بذكراه ولا بماثره مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة صب الله عليه شآبي بالرحمة وتغمده بواسع رحمته ورفع في علمين درجته وجعله مع الصديقين والشهداء والصالحين المدرسة التي نخرج منها بعد وفاته السير على العلم النافع والعمل الصالح على العقيدة الصحيحة التي مكث دهره كلها يؤصلها انه من اعظم تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ومن اعظم من كتب والف ودرس واسس في اصول الاعتقاد والمنهج يشهد له شرحه لكتاب التوحيد وللعقيده الواسطيه وتشهد له القواعد المثلى في اسماء الله وصفاته الحسنى ايها الاخوه ان مدرسه محمد بن عثيمين تفرض على طلابه ومحبيه أن يشمروا سواعد الجد عن طلب العلم مات الاكابر ولم يبق إلا الاصاغر مات آخر حصن كنا ندرع به فأين طلاب العلم واجب الأمة أن تفرغ هؤلاء الطلاب وأن تنفق عليهم من حر مالها ما يقويهم على طلب العلم إننا ننفق في بناء المساجد وفي عمارتها وننفق على المجاهدين في سبيل الله هنا وهناك والله يقول فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ليس هذا النفير باقل من ذلك النفير ان لم يكن اعظم منه اين ارباب الاموال اين اصحاب التجارات لكفاله طلبه العلم الذين تحتاجهم الامه عشرات المسائل عرضت على الناس اليوم في فقه المعاملات وفي العبادات والمسائل النوافل التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر أين الذين يكفلون طلبة العلم؟ وابن المبارك قوافله تغدو شمالا وجنوباً من أجل من؟ من أجل سفيان وطلبة الحديث أما نحن إذا أنفقنا على طلبة العلم المتفرغين درهما أو دينار أو قنطار سماعنا هنا وهناك وشرقنا وغربنا واجب الأمة أن تكفل هؤلاء الطلاب وان تقوم بحاجاتهم وبضرورياتهم ايها الاخوه ان هذه المدرسه تفرض علينا ايها الاخوه الاحباب أن لا نتباكى على هؤلاء الاشخاص فإنها اشخاص ذاهبه طال الطريق او قصر وانما نتباكى على العلم الذي ضيب معهم اسال الله تبارك وتعالى ان يجبر مثوبه الشيخ ان مما ينبغي ان يعرف عن حياه الشيخ انه جلس للتدريس من عام واحد وسبعين وثلاثمئه والف للهجره عمل مدرسا بالمعهد العلمي في عنيزه ثم تولى امامه الجامع الكبير في عنيزه ثم انتقل للتدريس في كليتي الشريعه واصول الدين ثم صار عضوا في هيئه كبار العلماء كان يسر من المناصب رحمه الله تعالى فلما الح عليه في القضاء ابى ايما اذا لك الحكم ان ضاقت علينا وان بغت ففضلك يا من مال ارى واوسع لك الامر إن لاحت خطوب جسيمه فحفظك يا رحمن اقوى وامنع تباركت تثبت مهجه قد تفطرت وقلبا على وقع الرزايا يفزع اتاك لظى دمعي وهمي وغربتي واهات روحي والفؤاد الموجع اعالج جمرا في الحشا وصبابه وتصلى على نار المصيبه اضلع وأبكي فأستعذي بذكرى حبيبنا فأسلو وما يجديك أنك تجدع لعمري وإن كانت حياة طويلة فكل له في صولة الدهر مصرع غرور وأحلام وهم وحسرة وظن تولى والجديد يرقع أأبكيك شيخ الزهد والعلم والتقى وقد حق أن أبكي فؤادا يصدع ايرفيك شعري والمصيبه هيمنت يحار الفتى في امره كيف يصنع ذهبت الى عز ومجد ورفعه فجدت وما زلنا نصالي ونصرع لئن غبت جثمانا فوالله لم تغب وذكرك بين الناس ابقى وارفع ستخلد يا ذكر العثيمين معلما على هامه الايام تاج مرصع فوالله لا تنفك تغليك امتي وياسى على ذكراك قلب ومدمع عليك سلام الله ما هل هاطل وما هب نسم وانحنى متضرع اللهم يا الله يا ذا الجلال والاكرام يا ذا العظمه والسلطان يا رحمن يا رحيم يا من وسعت رحمته كل شيء يا من تبارك اسمه وتعالى جذبه ولا اله غيره يا من لا احصي ثناءا عليه انت كما اثنيت على نفسك يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم عافه واعف عنه اللهم اكرم نزله اللهم وسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارفع في علميين درجته اللهم اسكنه فسيح جناتك اللهم مد له في قبره مد بصره اللهم الحقه بالنبيين والصالحين والشهداء اللهم انت الله لا اله الا انت اجزه عنا خير الجزاء اللهم اجزه عنا خير الجزاء اللهم احسن اليه كما احسن الينا اللهم احسن اليه كما احسن الينا اللهم احسن اليه كما احسن الينا اللهم اجعل الفردوس الاعلى مسواه اللهم اجعل الفردوس الاعلى مسواه اللهم اجعل الفردوس الاعلى مسواه اجعل ما عندك خيرا له مما عندنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لنا اجمعين اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم زدنا علما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين والله ولي التوفيق صلِّ اللهم وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى آله وصحابته وسلِّم تسليمك وداعا العثيم وداعا وداعا كان الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا ما يوصي بتقوى الله جل جلاله بل قد مات رحمه الله تعالى وهو يوصي بتقوى الله جل جلاله وبالسمع والطاعة لولاة الأمور وبالسير في طريق الدعوة إلى الله جل جلاله إذن لابد أن نسير على هذه التعاليم على طلب العلم النافع وعلى العمل الصالح ولا يقول أحد قد ذهبت أربابهم لا كل من سار على الدرب وصل لا تقول قد ذهبت أربابهم كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم ارغام العدى وجمال العلم اصلاح العمل ما من شك أن الشيخ ايضا رحمه الله تعالى كان سدا عظيما تسد عنا به ضلالات وأوهام وأوباء وبموت الشيخ لا شك انه كما يفطر قلوبنا ويحزننا وتسير له مدامعنا ما من شك أن ثمة اناس يسعدهم موت الشيخ ويفرحهم ذلك اولئك هم الدعاة إلى البدعه طبعا ابن مسعود يقول حتى لا يقول قائل أننا يعني تحدث عن أشخاص أبن مسعود رحمه الله ورضي عنه يقول اقتدوا بالذين ماتوا فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فما دام أن الشيخ مات فإنه يجوز لنا أن نتحدث عن سيرته وأن نقتبس منه الفوائد والدروس والعبر كان لا ينبغي لنا أن نتحدث وهذا بعض واجبه وهو حي لماذا؟ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة لكن طالما أن الشيخ مات يجوز أن نفيض قليلا في سيرته وداعا العفين وداعاً العفين من حرص الشيخ رحمه الله تعالى على الدعوة أنه سئل ذات مرة لماذا يا شيخ لا نواك تذهب خارج المملكة للدعوة إلى الله وللتعليم كما يفعل بعض الدعاه فأجاب رحمه الله تعالى السائل قال كم سأنفع الناس إن ذهبت إلى خارج المملكة فأجابه السائل شيئا كثيرا قال كم سأقيم معهم قال تقيم معهم أسبوعاً أسبوعين قال الشيخ رحمه الله تعالى وهل هذه المدة كافية لان يأخذ الإنسان عن دعك من العلم الهدي والسمت والدل فقال لا قال إذا أبقى هنا وما أبثه لهم من العلم يصلهم عن طريق الأشرة وداعا العفين, وداعن العفين وداعن وداعن وداعن وإنه رحمه الله ما دعي لإقامة محاضرة ولا درس بالهاتف لمنطقه قريبه أو بعيدة إلا أجاب رحمه الله تعالى إنه رحمه الله كان يجلس مع طلابه على مائدة الإفقار لأنه كان يفتح بيته رحمه الله تعالى في عليزة لطلاب العلم طلاب العلم هناك تجد طالب من أمريكا وآخر من بنغلاديش وثالث من الصين ورابع من تشاد بل إن أحد الطلاب من تشاد وهو من المعجبين بالشيخ كثيراً ومن حملة فقه سمى احد ابنائه هكذا اسما مركبا محمد, محمد بن عثيمين وداعا العثيمين وداعا العثيمين وداعا, العثيم وداعا تجد كوكبه من الطلاب الذين قدموا من كل اقطار الارض فيفتح الشيخ رحمه الله تعالى بيته في رمضان فياتون يفطرون عنده فكان الطلاب يرون اثناء الافطار انشغال الشيخ رحمه الله تعالى بالرد على الهاتف والله لا يكاد يجمع الثمرة إلى الثمرة ثم يشرب الماء حتى يأتيه اتصال من أقصى الأرض وآخر من أقصى الأرض فيجيب الشيخ رحمه الله وداعا العثيمين وداعا العثيمين وداعا العثيمين على أنه يتوافد إلى مسجده أيضا عشرات من الناس هذا يسأل في الطلاق وهذا في الإرث ومرت حضرت أحدهم يسأل الشيخ في الطلاق فأراد الشيخ لان الشيخ كانت عنده سياسه في قضايا الطلاق اذا راى الشخص متلاعب فان الشيخ يعطله في الفتوى حتى يذهب وياسي فيشعر ان هذه الكلمه التي اطلقها كلمه عظيمه فكان الشيخ رحمه الله تعالى يجيب السائل وقال اذهب هو من المدينه قال اذهب الى اهلك ثم راجعني الاسبوع القادم قال يا شيخ انا استاذنت اليوم من الدوام ولا استطيع ان استاذن يوما اخر قال كم تسوى المراه عندكم قال ما فهمت يا شيخ قال بكم أمهرت زوجتك قال أربعين ألف ريال قال إذن المرأة عندكم غالية اذهب إلى المدينة واتني الأسبوع القادم فذهب الرجل وكأنه منكسر. فأومى الشيخ إليه وقال معك دراهم قال عندك فلوس يعني ترجعت المدينة قال نعم يا شيخ وقد أدخل يده في جيبه ليخرج له بعض الدراهم وداعا العثيم وداعا والشيخ رحمه الله تعالى منذ سنوات يدخل من باب اجيال الى الحرم فيلقاه احد حراس الحرم وفي مره كان يسلم على الشيخ والشيخ له عاد ان الشيخ يقتطع له شيء ويعطيه من غير ما يسال اعتاد ان يعطيه شيئا مقسوما من المال في مره جاءه يسلم عليه باكيا قال ما بالك قال يا شيخ ربما لا اراك بعد الان قال ليش قال لأنه أنهيت خدمتي في الحرم ولن أستطيع أن أبقى على هذا الباب. وهو يذكي وينشج. قال له هون علي إن شاء الله تبقى. إن شاء الله تبقى. فذهب الشيخ رحمه الله تعالى واتصل بالمسؤولين فأبقي هذا الرجل على وظيفته. كان يشفع للكبير والصغير. وداعا العثيمين. وداعا العثيمين. وداعا. وسألني مرة ماذا تقرأ على الجماعة؟ فيسأل كل امام مسجد ماذا يقرا عليهم بعد الصلوات ماذا يعلمهم ما هو المنهج في الدعوه وعندما يسافر الطالب الى خارج المملكه يوصيه الشيخ ويزوده بكم هائل من الكتب والاشرطه الى اخره وداعاً العثيمين وداعاً العثيمين ايها الاخوه الشيخ في مرضه الاخير تعلمون انه مات متاثرا بمرض السرطان الذي تفشى في جسمه فانتقل من القولون الى الرئه الى الكبد انتشر السرطان في جسده اسال الله جل وعلا ان يكون رحمه له لان المؤمن يموت بعرق الجبين المؤمن يموت بعرق الجبين اذا رايت الرجل الصالح يموت بمرض فاعلم انه من علامات حسن الخاتمه ان شاء الله تعالى فكان الشيخ رحمه الله تعالى لا يتناول مهدئا ويعتصر من الالم رحمه الله تعالى يقول احد ابنائه اعجب والله اني لاشعر ان الوالد يعتصر وكلكم يعرف من راى أحوال الذين يصيبوا بالسرطان يعرف الالم الشديد الذي ينزل على مريض السرطان قال يعتصر من الالم ومع ذلك اذا رن الهاتف يكون اول الرافعين له عله يكون سائل عله يكون صاحب حاجه وداعا العثيمين. وداعا وداعا وكان يخطي الناس واصر ان يذهب الى الحرم المكي محمولا رحمه الله تعالى حتى لا ينقطع عن عادته من التدريس فدرس إلى ليلة 29 ثم عادوا به فلما علم أنه قد أكمل رمضان عاد مرة أخرى وقال كلمة في نهاية دروسه كانت هي القاصمة لمحبيه وطلبته قال إلى هنا الدرس اللهم توفنا مسلمين لعلي لا ألقاكم بعد عامها وداعا, وداعا, وداعا, وداعا العثيم وداعا وهنا ضج المسجد الحرام بالبكاء ما بين محبيه وطلبته وكل الذين أستعلم وداعا العثيم وداعا خطبة للشيخ توفيق الصائر إمام وخطيب مسجد الله بجد وداعا العثيم وداعا, وداعا ال... الهندسة الصوتية